اه ذل الن صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم علي تولوا تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفير مِنَ الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء وضعوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.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 سَيرَ اللَّهُ عمللَكُم وَرَسُولثُ م تُدُونَ إ عَالِ مِن عبِِ وَتلَةِ فَيُونَفِّكُ بِمكُ ثمُم حْلِفُونَ بالِالَّلَكُم إذًاقالَلَ بتُمْ إلَه م تورضُ وَعَنُْم فَعَارِغُ وَعَنُّم إَِّهُم رِيسُ وَمَأَُمْ جَهن النَّمُ جَزَ بِمَا كانَوا يَكْتِبُ لكم لترضى عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين <تصفيق> الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق معرما ويترفص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سبيع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضال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 بَدَل ذلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نعلمهم. لَنُعَذِّبَنَّهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَأَقَرُّوا اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سيئا. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُصَهِّرُهُمْ وَتُذَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ